أنا من المتكلفين، إنه إلا ذكر للعالمين، ولتعلم أن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب من الله العزيز الحكيم إن آذن الله إليك الكتاب بالحق صعب دين الله مخلص له الدين ألا لله الدين القائلص والذين اتفضوا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 يتخذ ولداً يصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور فَقَرَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ